الباب الثالث دولة العرب الفصل الأول العرب في سوريا اختلاف البيئات التي لاقاها العرب وقفنا هذا الفصل وما يليه في فصول هذا الباب على البحث في شأن العرب في مختلف البلدان التي استولوا عليها وغايتنا من ذلك بيان حضارة العرب بيانا مجملا وإضاح تأثيرهم في الأمم التي عاشروها وتأثير هذه الأمم فيهم ونرى أن نقدر حضارة العرب بالبحث في آثارهم في كل بلد افتتحوه فإذا تيسر لنا ذلك أمكننا أن ندرس في فصول هذا الكتاب مختلف العناصر التي تتألف من مجموعها حضارة العرب كانت أمم البلاد التي استولى العرب عليها في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأقاموا عليها دولتهم العظمى متباينة أشد التباين حين الفتح العربي فأنت إذا كنت ترى بينهما أمما من أنصاف البرابرة كالتي في بعض أجزاء إفريقيا كنت ترى منها أمما بلغت الذروة من الحضارة اليونانية والحضارة اللاتينية كالتي في سوريا إذن كانت الأحوال التي صاقبت العرب مختلفة باختلاف الأماكن وكان من الحق أن يجد الإنسان تفاوتا في درجات حضارتهم تبعا لتفاوت البيئات ذلك ما يتجلى لنا في تاريخ حضارة العرب كلما توغلنا في تفصيلاته وتشتمل حضارة العرب التي دامت ثمانية قرون على درجات كثيرة خلافا لما ذهب إليه المؤرخون الذين تعودوا حين البحث في حضارة العرب أن ينظروا إليها من خلال أمة واحدة ودور واحد وكان للعمارة والآداب والعلوم والفلسفة والدين درجات تطور مختلفة باختلاف الأقطار التي خضعت لسلطان العرب ولم يمنع ذلك من أن يكون للعرب تراث مشترك من الناحية الدينية والناحية اللغوية ما دام الإسلام دينهم والعربية لغتهم. ولكن وحدة اللغة والدين لا تعني وحدة حضارة العرب في مختلف البلدان التي خضعت لشريعة محمد. كما أنك لا تستطيع أن تخلط حضارة الأمم النصرانية في القرون الوسطى بحضارتهم في عصر النهضة أو في الوقت الحاضر. استقرار العرب بسوريا كان البلد الغني سوريا قد أصبح رومانيا قبل الفتح العربي بنحو سبعة قرون ويوجد ارتباك وغموض في أخبار المعارك الأولى التي أدت إلى فتح العرب لسوريا فأما مؤرخو العرب وعلى رأسهم الواقدي الذي يرجع إليه على العموم فإنهم مزج الحقائق بالخيال فحط ذلك من قيمة قصصهم فأنت إذا أنعمت النظر في روايات الواقدي رأيته يذكر حين بحثه في وقائع العرب الحربية بأبطال أوميرث مع رفع لقيمة المرأة في تلك الوقائع وأما مؤرخوا الروم فقد التزموا جانب الصمت عن فتح سوريا الذي كان كله عارا على دولة بزنط القوية ومهما تكون دقائق الفتح العربي لسوريا فإن سوريا خضعت لحكم العرب بعد حرب سجال بين العرب والروم وفتح دمشق من أهم فتوح العرب في سوريا ولم تلبث دمشق الشهيرة أن أصبحت في العهد الأموي عاصمة الدولة العربية بدلا من المدينة وتم فتح دمشق يوم وفاة الخليفة الأول أبي بكر في السنة الثالثة عشرة من الهجرة ستمائة وأربع وثلاثين ميلادية وصرخ هيرقل حين أتاه خبر سقوط دمشق قائلا وداعا يا سوريا حقا لقد خسر الروم سوريا فقد استولى العرب بعد معركة اليرموك الشهيرة التي دامت ثلاثة أيام وانتهت بانتصار العرب على جميع مدن سوريا وفتحوا عنوة تدمر وبعلبك وأنطاكيا وطبرية ونابلس والقدس وطرابلس وغيرها وأكره القيصر على مغادرة سوريا إلى الأبد بعد أن ملكها أسلافه منذ سبعة قرون وكان لفتح القدس دوي عظيم بين المدن التي استولى عليها المسلمون وكان المسلمون يعلقون أهمية كبيرة على فتح هذه المدينة التي كانوا يقدسونها تقديس النصارى لها ففيها توفي المسيح الذي هو عند المسلمين من أعاظم الأنبياء وفيها الصخرة الشهيرة التي عارج منها محمد في السماء هجم العرب على القدس بشدة كالتي أبديت للذب عنها وحث البطركس فرنيوس الحمات النصارى على الدفاع عن قبر الرب فلم يجد ذلك نفعا تجاه القدر الذي قضى بأن تحل راية الإسلام محل الصليب فوق قبر يسوع ورأى صفر نيوس أن يذعن بعد حصار دام أربعة أشهر واشترط أن يتسلم الخليفة عمر القدس بنفسه فقبل ذلك فركب عمر بعيرا وغادر المدينة وحده تقريبا ولم يأخذ معه من الزاد سوى قربة ماء وجراب شعير وأرز وتمر وأغذ عمر في السير ليل نهار ليصل إلى القدس في وقت قصير فلما دخل القدس أبدى من التسامح العظيم نحو أهلها ما أمنوا به على دينهم وأموالهم وعاداتهم ولم يفرض سوى جزية زهيدة عليهم وأبدى العرب تسامحا مثل هذا تجاه المدن السورية الأخرى كلها ولم يلبث جميع سكانها أن رضوا بسيادة العرب، واعتنق أكثر أولئك السكان الإسلام بدلاً من النصرانية، وأقبلوا على تعلم اللغة العربية، وظلت سوريا بلداً عربياً إسلامياً كما كانت في أوائل الفتح العربي، مع تداول كثير من الفاتحين لسيادتها بعد ذلك، ولما توالت هزائم الروم في سوريا، استحوذ عليهم خوف عظيم من العرب الذين أمعنوا في ازدرائهم، ومن الأدلة على ذلك الكتاب الآتي الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى هرقل يطالبه فيه بإطلاق قائد عربي أسره الروم في إحدى الوقائع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله من عبد الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم أطلق الأسير المسلم عبد الله بن حذافة حين وصول كتاب هذا إليكم فإن فعلتم ذلك رجوت من الله أن يهديكم الصراط المستقيم وإن لم تفعلوا فإنني أبعث إليكم رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد في سبيل الله والسلام على من اتبع الهدى ولم يكن القيصر هرقل ليغضب من هذا الكتاب الشديد فقد أطلق الأسير مصحوبا بهدية ثمينة إلى الخليفة وهرقل هذا هو وارث عرش القياصرة الجبارين الذين دوخوا العالم فخلف من بعدهم خلف فقدوا المشاعر التي كان فيها سر عظمتهم وعاد عمر إلى المدينة بعد أن تم فتح سوريا ونظم شؤون الدولة الفتية موصياً قواده بتوسيع رقعتها ووزع عمر الغنائم العظيمة التي أخذها المسلمون من الروم والفرس على أصحابه وجعل لهم على حسب قدم خدمهم رواتب سنويةً تترجح بين ألف درهم وخمسة آلاف درهم حضارة سوريا أيام سلطان العرب استردت سوريا أيام الحكم العربي ما أضاعت من الرخاء منذ زمن طويل وبلغت درجة رفيعة من الرقي في العهد الأموي والصدر الأول من العهد العباسي وكان العدل بين الرعية دستور العرب السياسي وترك العرب الناس أحرارا في أمور دينهم وأظل العرب أساقفة الروم ومطارنة اللاتين بحمايتهم فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سابقا من الدعة والطمأنينة وبلغت الصناعة والزراعة درجة رفيعة في سوريا وازدهرت بسرعة كبريات المدن السورية كالقدس وصور وصيدا ودمشق وكانت سوريا من أغنى أقطار العالم دائما ما لم تنلها أيدي التخريب فهي ذات أرضٍ كانت تنبت البر والقطن والشعير والأرز والتوت والزيتون والليمون والبرتقال من غير عناء وكانت جبال لبنان مستورة بأعز الأشجار كشجر البلوط والدلب والجميز إلى آخره ولولا الإنسان لكان هذا البلد القديم جنة الأرض واستحق سمية العبريين له بأرض الميعاد ذلك البلد العجيب الذي وصف شعراء العرب كل جبل فيه بأنه يحمل الشتاء على رأسه والربيع على كتفيه والخريف على صدره حين يرقد الصيف متثاقلا على قدميه ويستدل على حضارة سوريا أيام سلطان العرب بما رواه الكتاب وبما لا يزال قائما فيها من المباني وروى المؤرخون أن سوريا لم تلبث أن ازدهرت بعد أن فتحها العرب فقد جد العرب في دراسة كتب اليونان والرومان مثل ما جد في ميادين القتال وأنشأ المدارس في كل مكان وصاروا أساتيذ من فورهم بعد أن كانوا تلاميذ وأنهضوا العلوم والشعر والفنون الجميلة أيما إنهاض ودام رخاء سوريا حتى دور الانقسام الذي زلزل دولة الخلافة وأخذ ينقص ولم يتم زواله إلا حين غادت سوريا تابعة لدولة الترك فصرت لا ترى فيها شيئا مما كان في أيام الحكم العربي من النفائس والفنون والصناعة وأصبحت المدن الكبيرة القديمة كصيدا وصور قرى حقيرة وتعرت الجبال تماما وهجر الناس الحقول الغنية بعد ازدهارها فيما مضى وعضحت هذه الأماكن الخصبة لا تنبت عشبا ما ثقلت عليها وطأت الترك قال ميسيو دافيد في تاريخه عن سوريا كان من العبث أن أدت حضارة الخلفاء في قرنين كما أدى الأغارقة والرومان إلى إنشاء المباني الرائعة وصنع النفائس الفاخرة ونشر اللغة الراقية ووضع طرائف نحوها المنطقية وقول أشعارها البليغة وكأن من العبث أنسقت دمشق الفولاذ وغزلت حلب الحرير اللامع وكأن من العبث أن زينت ربا حوران وهضابها بالزرع وأشجار الفاكهة الذهبية وأن أبدأ أهلها نشاطا فائقا فقد حرق عن عمد أجلاف القفقاس الذين بزوا جميع قدماء الفاتحين جهلا وقسوة وطمع آثار الفن والعلوم وهدموا المصانع وقتلوا العمال وسحقوا كل شيء لم يستطيعوا نقله وعادت سوريا لا تكون غير بلاد جديبة خريبة في الوقت الحاضر واستوقفت ندرة نباتها نظري حين طفت فيها ولا حلي أنها بلغت من الفقر ما لم تأتي معه بغير كلأ قليل ومررت من الطريق الواقعة بين بيروت ودمشق فلم أجد أثرا للنبات في غير ما قرب من أبواب المدن وعاد لبنان وما وراء لبنان لا يكونان سوى صخور عارية وليس الجدب في أبواب القدس أقل من ذلك ولا ترى في كل مكان سوى الحجارة والصخور ولا تجد شيئا من الكلاء المباني التي تركها العرب في سوريا لم تكن المباني التي تركها العرب في سوريا كثيرة وإنما يفيد درسها كثيرا لقدمها وروعتها ذكرنا آنفا أنه كان للعرب مدن مهمة قبل ظهور محمد وأنه كان في الكعبة الشهيرة أكثر من ثلاثمائة صنم وإننا نجهل مع الأسف كيف كان فن العمارة العربية قبل الإسلام وأنما ما حدث في الحرم المكي وهو البناء العربي القديم الوحيد المعروف من الترميم المتصل يجعل وصف ما كان عليه أيام الجاهلية أمرا صعبا وكل ما نتصوره هو أن المسلمين حافظوا على ترتيبه الأول ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه أن مباني الدور الإسلامي الأول لم تكن من صنع العرب وأن عمال البلاد التي دانت لهم هم الذين غيروا معالم الكنائس لتكون موافقة لعبادة المسلمين وأنهم أقاموا مباني العرب بأنقاض الكنائس وأن عمال الفرس والروم هم الذين أتيح للعرب على الأكثر أن يستخدموهم في سوريا ريثما يكونون أهلاً لذلك وكان شأن العرب بالنسبة إلى المهندسين الأجانب الذين استخدموهم في دور الفتح كشأن الرجل الغني الذي يقيم لنفسه بيتا، فكما أن المهندس الذي يرسم بيت ذلك الغني يراعي فيه لا ريب ذوقه نرى مهندسي الروم قد راعوا ذوق العرب فيما أقاموا لهم من المباني الأولى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 جامع عمر جامع عمر الشهير القائم في القدس هو عند المسلمين أقدس مكان في الأرض بعد الحرم المكي والحرم المدني وقد كان دخوله حتى السنين الأخيرة محرما على كل أوروبي وإلا قتل وقد قضى الصليبيون منه أعظم العجب حين اقتحموا القدس وقد عدوه عبد سليمان وقد نال شهرة عظيمة في أوروبا فأقيمت فيه كنائس كثيرة على طرازه وقد يكون جامع عمر البناء الديني العالمي الوحيد المقدس عند المسلمين واليهود والنصارى على السواء بني جامع عمر على مكان هيكل سليمان الشهير الذي جدده هيرودس وأعجب بأبهته طيط ذات ساعة حين حاول إنقاذه من اللهب وعلى الصخرة التي أراد إبراهيم ذبح ابنه عليها امتثالا لأمر الله كما تقول القصة والأماكن التي تجمع في العالم من الذكريات مثل هذا المكان قليلة إلى الغاية ولا تجد مكانا اتفق له من التقديس ما اتفق لهذا المكان لا ريب ففيه كان سليمان يعبد رب اليهود القادر وعليه كان الرومان يسبحون بحمد ملك الآلهة والناس جوبيتر العظيم وفيه وضع الصليبيون صورة المسيح والآن يعبد المسلمون فيه إله النبي محمد ولم تكن قيمة جامع عمر بما يثير من الذكريات فقط بل هو من أهم ما شاده الإنسان أيضا وهو أعظم بناء يستوقف النظر في فلسطين بالحقيقة ويقوم جامع عمر في وسط ساحة فسيحة يبلغ طولها خمسمائة متر وتعدل مساحتها ربع مساحة القدس تقريبا ويحيط به سور يطلق العرب عليه اسم الحرم الشريف وتشتمل على مبان مهمة كثيرة نذكر منها المسجد الأقصى على الخصوص وأثبتت مباحث علم الآثار الحديثة أن ساحة الحرم القدسي هي ذروة جبر مورية التي مهدها سليمان وسواها وأنشأ عليها هيكلة ووسع ملوك اليهودية ولسيما هيرودس نطاقها مرة بعد مرة ونرجح أن الصخرة المقدسة الواقعة في وسط جامع عمر كانت أعلى نقطة في ظروة جبل مرية فاحترمها سليمان في أثناء تلك التسوية وبني جامع عمر على رقعة من الرخام قائمة الزوايا مرتفعة ثلاثة أمتار من أرض الحرم وقام جامع عمر على المكان الذي كان فيه هيكل إسرائيل على التحقيق ويرقى إليه بمراق كثيرة قليلة الدرج تعلوها حناية مصنوعة على رسم البكارين قائمة على أعمدة رخامية ذات تأثير حسن جدا ويزين تلك الرقعة من الحرم منابر للوعظ ومحاريب للصلاة إلى آخره ويرى بعض هذه الآثار طريفا إلى الغاية ويخطئ الأوروبيون حين يسمون ذلك المسجد جامع عمر فهذا البناء ليس مسجدا في الحقيقة ولم ينشئه عمر وإنما أشار عمر الذي لم يمكث في القدس سوى زمن قصير إلى المكان الذي رغب في إقامة مسجد عليه ويرى مسيو دوفوغي أن بناء هذا الجامع تم بعد وفاة عمر بمدة طويلة أي في السنة الثانية والسبعين من الهجرة 691 ميلادية ولا يسميه العرب بغير اسم قبة الصخرة لاجتماله بالحقيقة على الصخرة المقدسة التي تكلمنا عنها ويذكرنا ذلك البناء الإسلامي القديم في مجموعه بالطراز البيزنطي ولكن ملوك المسلمين أصلحوه وأتموه في مختلف الأدوار فاجتمل على نماذج مهمة للفن العربي في تلك الأدوار وجامع عمر مثمن الزوايا ويدخل من أربعة أبواب مقابلة للجهات الأربع ويكسر رخام جوانبه السفلية ويستر الميناء الفارسي الجميل جوانبه العليا التي تم تصفيحها به بعد إنشائه بزمن طويل أي في زمن السلطان سليمان القانوني سنة 1561 ميلادية ويتلألأ ذلك الميناء الجميل كالحجارة الكريمة حين تلقي الشمس أشععتها على جامع عمر فيكتسب خارج هذا الجامع منظرا سحريا خياليا لعهد لجوانب المباني الأوروبية الدكن بمثله والمرء قد يفكر في تلك القصور السحرية التي يبصرها بخياله أحيانا ولكن الخيال دون الحقيقة في أمر جامع عمر وليس داخل جامع عمر شيء من التعقيد ففيه نطاقان مثمنان ذوى مركز واحد ويحاط هذان النطاقان بسياج مدور حول الصخرة الشريفة التي هي في وسط هذا الجامع وزينة داخل جامع عمر غنية إلى الغاية وسيقان أعمدة نطاقه الأول من الرخام المأخوذ من المباني القديمة والمختلف شكلا وارتفاعا وتختلف تيجان هذه الأعمدة في الشكل أيضا ويرجع أكثرها إلى أوائل العصر البيزنطي ويستر أعلى جدران هذا الجامع فسيف ساء ترجع إلى القرن العاشر من الميلاد كما يظن ويحيط بقاعدة قبته عصابة عريضة مزينة بآيات قرآنية عن المسيح مكتوبة بخطوط كوفية ذهبية وجددت قبة جامع عمر في سنة ألف وإحدى وعشرين ميلادية أي في زمن ازدهار الفن العربي وهي ذات زخرف داخلي رائع أي مكسوة بالفسيفساء والنقوش والرسوم العربية الجميلة المتشابكة المعقدة إلى الغاية وداخل المسجد باهر جميعه فحواجزه مستورة بالميناء والفسيفساء والرسوم الذهبية وصحائف البرونز المطرقة ونوافذه مزينة بقطع زجاجية ملونة في القرن السادس عشر موصول بعضها ببعض وصلا منسجما بالجس لا بالرصاص كما في أوروبا وينشأ عن هذا الوصل المنسجم ما لا نراه في كنائسنا من الظل والنور وترى في وسط جامع عمر تلك الصخرة الشريفة التي يقال إن ملكي صادق وإبراهيم وداود وسليمان كانوا يضحون بقرابينهم عليها ونرى مع ذلك أن تلك الصخرة هي ذروة جبل مرية التي احترمها سليمان حين توطئته لهذا الجبل كما ذكرنا آنفاً فاتخذها مذبحا في هيكله لا ريب ويبلغ طول تلك الصخرة المقدسة سبعة عشر مترا ويبلغ ارتفاعها مترين ويحيط بها سياج حديدي مصنوع في زمن الصليبيين ويشار في الغار الذي تحت تلك الصخرة إلى المكان الذي روي أن داود وسليمان صليا فيه وتقول القصة العربية إن محمدا ذهب على الدابة الخيالية التي تكلمنا عنها آنفا من ذروة تلك الصخرة ليكلم الله وتؤيد هذه القصة بوجود سرج رخامي لتلك الدابة لا يزال مرصعا في قبة الصخرة وتذهب هذه القصة إلى أن جبريل هو الذي منع تلك الصخرة من مصاحبة محمد في رحلته بعد أن ارتفعت من الأرض بضعة أمتار وأن تلك الصخرة بقيت معلقة في الهواء منذ ذلك الحين راغبة عن العودة إلى حيث كانت وهذا ما يردده سدنة جامع عمر للزائرين بإخلاص ومع ذلك فقد أتيح لي في أثناء دراسة الطويلة لجامع عمر وحديث الكثير مع قيمه أن أسأل هذا القيم عن رأيه في ذلك فرأيته ضعيف الإيمان بصحته وظهر لي أن حاكم القدس العثماني في الوقت الحاضر حضر على سدنة ذلك الجامع رواية هذه الأسطورة للنصارى ويعلو قبة جامع عمر هلال عظيم ويرى في الحرم أمام جامع عمر منبر عربي جميل مصنوع من الرخام الأبيض وتعلوه قبة صغيرة قائمة على حناية مصنوعة على شكل على الفرس ويسمى هذا المنبر منبر عمر وإن أنشئ بعد عمر بزمن طويل أي في القرن الخامس عشر من الميلاد ونذكر من بين الأبنية المهمة القائمة في هذا الحرم البناء المعروف بقبة السلسلة أو محكمة داود وهذا البناء جوسق حجري أنيق مبني على الطراز البيزنطي ومستور بالميناء الفارسي وتقول القصة إن محكمة داود كانت قائمة هناك المسجد الأقصى بني المسجد الأقصى في الحرم القدسي وهو قديم أيضا وأصل المسجد الأقصى كنيسة بناها القيصر جستينان تبجيلا للعذراء وحولها العرب إلى مسجد بأمر الخليفة عمر ثم هدم الزلزال المسجد الأقصى وجدد بناؤه في سنة 785 ميلادية ثم نالته يد الإصلاح وأكسبتهم مسحة عربية مع الزمن ولو في الجزئيات على الأقل ثم رممه صلاح الدين في سنة 583 هجرية 1187 ميلادية ثم جدد في القرن الخامس عشر من الميلاد بعض أجزائه كرواقه مثلا ويشتمل المسجد الأقصى على أعمدة أخذت من مبان كثيرة ونرجح أن صحونه المركزية التي هي على الطراز البيزنطي أنشئت في القرن السابع وأقواس المسجد الأقصى مصنوعة على رسم البكارين على العموم وسكن الصليبيون المسجد الأقصى واتخذوا دهليزه مستودعا لأسلحة فرسان الهيكل ويحتوي المسجد الأقصى على محراب أنيق مزين بالفسيفساء وتدل كتابته على أن صلاح الدين هو الذي أنشأه في سنة 583 هجرية 1187 ميلادية وأقيم من بره العجيب المصنوع من الخشب المنقور المرصع بالعاج والصدف في سنة 564 هجرية 1168 ميلادية ويعود زجاج نوافذه التي تعلو محرابه إلى القرن السادس عشر من الميلاد ويرى في جانبي المسجد الأقصى قوتان الطريفتان للصلاة إحداهما ذات أعمدة مبرومة وحنايا مصنوعة على رسم البكارين وتدعى محراب عمر على زعم أن عمر صلى فيه وتدعى الأخرى محراب زكريا عادة. المباني العربية الأخرى في القدس مباني العرب الأخرى في القدس أقل أهمية مما ذكرناه آنفاً، ونكتفي بأن نذكر منها باب دمشق الجميل الذي جدد السلطان سليمان بناءه وإن شئت فقل رممه في سنة تسعمائة وأربع وأربعين هدرية ألف وسبع وثلاثين ميلادية ونحن إذا استثنينا المباني الأثرية الأخرى القليلة ككنيسة القيامة لم نرى في القدس غير المباني العصرية وللنفوذ الأوروبي في القدس أثر ظاهر مؤد إلى نزع طابعها الشرقي بالتدريج والمرء حينما يقترب من القدس عن طريق يافا يشعر بتبدد أحلامه فهو يرى أديار الرهبان والمشافي والقنصليات الكثيرة فيظن نفسه في ضاحية إحدى المدن الكبيرة ومن يرغب في اجتلاء عظمة القدس وجلالها فليصعد في جبل الزيتون على الخصوص ثم ليرجع البصر ليرى القدس زاخرة بالقباب والمآذن والأسوار والبروج ذات الشرفات والبيوت ذات الباحات وما في القدس من الذكريات يكفي وحده لجعلها موضع تمجيد والاجتذاب الحجاج إليها من أقصى أقطار الأرض ويا لسحر تلك الذكريات ويا لروعتها في قلوب المؤمنين الذين يزورون القبر المقدس وجبل الزيتون ووادي قدرون ووادي يهو شفاط وضريح العذراء وتربة ملوك اليهودية والطريق المقدس وجبل صهيون وما إلى ذلك من الأمكنة التي تكثر في الجوار ومهما يكون المرء ملحدا فإنه لا يستطيع أن لا يكترث للقدس التي هي منبت إحدى الديانات الكبرى ويخيل إلى الإنسان أن ظل المسيح يشرف على القدس التي شهدت وفاته ولا يزال اسمه يطن فيها وليس بجائز أن يبحث بحثا عميقا في أمر هذه الأماكن المقدسة لما في هذا من حط لنفوذها والخيال الذي أملأه الإيمان المتين هو الذي دل عليها مع ضياع أثرها منذ زمن طويل فهل تلك الحديقة هي حديقة الزيتون التي ندب المسيح فيها حظه؟ وهل تلك الطريق هي الطريق التي مشى عليها المسيح ليصلب؟ وهل ذلك القبر الذي يعظمه النصارى هو القبر الذي ضم جثمان المسيح بعد موته إن علم الآثار الحديث شديد في أجوبته عن هذه الأسئلة فهو يقول إن القدس الحاضرة قائمة عدة أمتار على أنقاض القدس الماضية التي أمر بهدمها ططس فيعذر رسم خططها القديمة ولكن الإيمان وحده يكفي المؤمن ولا غر فالإنسان لا يقدس غير الخيالات والقديم منها أكثر ما يكرم لأنه أكثر ما أكرم برج الرملة العربي أذكر برج الرملة من بين مبان العرب القديمة القليلة في سوريا ويقوم هذا البرج بالقرب من مدينة الرملة الصغيرة الواقعة بين القدس ويافا ويسمي العرب برج الرملة ببرج الشهداء الأربعين ويؤكد العرب أنه دفن فيه أربعون شهيدا من المسلمين وبرج الرملة مثال جميل لفن العمارة العربية وهو مربع الشكل ويدخله النور من نوافذ مصنوعة على رسم البكارين وتبلغ ذروته بمرقات مؤلفة من 120 درجة لا تزال في حالة جيدة خلت درجات الأخيرة منها وعد بعضهم برج الرملة أثراً صليبيا وهو يذكرنا بالطراز الذي نقاله الصليبيون إلى أوروبا في الحقيقة ولكنه لا ينبغي الشك في أصله العربي الثابت بدقائقه وفن بنائه وبالكتابة التي تدل على أنه أنشئ في سنة 700 هجرية 1310 ميلادية والتي تطابق ما رواه أحد مؤرخي العرب من أن ابن السلطان قلوون هو الذي بناه وتنفي الحالة التي عليها الحجر المنقوشة عليه تلك الكتابة كل احتمال بإضافة هذا الحجر مؤخرا إلى برج الرملة مبان العرب في دمشق ذكرنا حين بحثنا في أحوال العرب قبل ظهور محمد أن دمشق كانت مستودع تجارة الشرق في فجر التاريخ وكان العرب يعرفون دمشق قبل ظهور محمد بعدة قرون لجلبهم محاصيل بلادهم إليها وكانت دمشق جنة الدنيا في نظرهم وكانت دمشق من أروع مدن العالم في غابر القرون كما هي الآن ودمشق هي التي قال القيصر جستنيان إنها نور الشرق وكانت دمشق من الأهمية ما اتخذها العرب معه عاصمة لدولتهم بدلا من المدينة كما قامت بغداد مقام دمشق بعد زمن طويل وظلت دمشق مركزا كبيرا للتجارة والعلوم والصناعة في الشرق حتى بعد أن عادت لا تكون عاصمة لدولة العرب وكانت لمدرستها الطبية ومرصدها الفلكي وقصورها ومساجدها شهرة عالمية وظلت دمشق التي كانت معاصرة لدور الأهرام موجودة مع سلاء الآشريين والميديين والمصريين والفرس والأغارقة والرومان والعرب والترك عليها بالتتابع ولكن انتهابها وإحراقها مما أتى على قصورها تقريبا والعرب وإن زالت سيادتهم عن دمشق يملكونها بدينهم وعاداتهم ولغتهم وقد تكون دمشق من أكثر مدن العالم اصطباغا بصبغة العرب وقد نجت دمشق من النفوذ الأوروبي تماما لعطلها من مكان للأوربي إلا نادرا وذلك خلافا لبقية سوريا وليست دمشق كالقاهرة التي تتفرنج كل يوم مع أن العرب هم الذين أنشأوا القاهرة وثبت ملكهم فيها عدة قرون ومع أن القاهرة تشتمل على أبنية عربية أعظم قيمة مما في دمشق وعلى من يريد أن يطلع على طبائع الشرق وأن يرجع إلى منبع التاريخ ويعيش في الماضي أن يزور دمشق وتبدو دمشق ذات المآذن الجميلة وغططها للناظر من بعيد ذات منظر ساحر أجمع السياح على امتداحه وإن لم أره يعدل منظر القاهرة الفتان من فوق قلعتها قال ميسيو دافيد يرى السائح الذي يقترب من دمشق أنه لا شيء يعادل عظمتها وروعتها وسحرها فلدمشق غوطتها النظرة التي تقع بين سهل واسع والتي تتخللها منازل القوم وحدائقهم والتي تحيط بأغرب ما في الدنيا وأصطع ما فيها من أسوار خلافا لمعاقل الغرب الشاحبة الكامدة القذرة وتبدو هذه الأسوار المؤلفة من حجارة صفر وسود مدورة ومربعة ومثلثة على ألف شكل مع الانسجام خملة موشاة بالزبارج كما وصفها شعراء الشرق وليس ذلك النطاق كل ما يبدو للأعين فهناك أسوار في داخل المدينة تفصل بين أحيائها وهناك أسوار ذات أبراج مربعة قائمة على جوانبها وهناك أسوار تعلوها زخارف على شكل عمائم ولكن هذا ليس سوى المرحلة الأولى من المنظر فصميم المدينة أسنى وأبها، وهو يتألف من أشجار تألفه من بيوت وذلك أن هنا صفا من شجر الصرو وهنا محلا للنزهة وهناك أقواس عربية وهناك سوقا للأخذ والعطاء وهناك نخلا تهز رؤوسها الجميلة فوق حوض على شكل نصف دائرة لعين عظيمة وهنالك أشجارا مثمرة مصفوفة على شكل رقاع الشطرنج داخل قصر إسلامي ثم هناك أكثر من ألف قبة تعلوها الأهلة النحاسية والمآذن الرفيعة القائمة على جوانبها ولتلك الروضة المزهرة أشجار عالية وحدائق جميلة ذات وقع في النفوس كأشعة الشمس الوهاجة ولها شعب برد السبع المتلوية الفضية التي تهب دمشق سحر الألوان أيضا تلك هي دمشق التي يسميها العرب بالشام والشام ما يسمي به العرب بلاد سوريا والأوروبي حين يدخل دمشق التي يسميها العرب درة الشرق لا تستهويه أول وهلة وإنما تؤثر فيه طرق معوجة قذرة تقوم على طرفيها بيوت خربة ذات جدران مصنوعة من طين وتبن وتؤثر فيه أعفار تعمل أبصار بما لا يتصوره الإنسان ولا يزول هذا التأثير السيء عن الأوروبي إلا بعد تألفها وتجارة دمشق الواسعة القائمة بينها وبين بقية الشرق تمنحها حياة عظيمة وطابعا شرقيا خاصا والقوافل التي تأتي من بغداد توصل إليها منتجات فارس والهند وتحمل القوافل إلى ذينك البلدين نسائجها الحريرية المشهورة وبزوزها وجلودها المدبوغة ونحاسها المكفت بالفضة وأقول مكررا إنه يجب على من يرغب في اجتلاء الشرق وألوانه اللامعة أن يزور دمشق وأهم ما يستوقف النظر في هذه المدينة القديمة ويبدو متنوعا هو طرقها وأسواقها التجارية الطريفة واستجلاء أمثلة مختلف أمم الشرق في بضع ساعات ففيها يرى الفرس ذو القلانس الفروية والخناجر الزنارية ويرى السوريون ذو الحلل المخططة والكوفيات والعقل الوبارية وترى النساء العربيات ذوات المآزر البيض التي تلمع عيونهن المتوقدة من خلالها ويرى الدمشقيون ذو الطرابيش الحمر أو العمائم البيض والألبسة الحريرية المخططة بخطوط بيض وسود والمشدودة بزنانير ويرى حجاج البيت الحرام ذو الثياب الرثة ويرى قواسو القناصل ذو الصياط والملابس الموشاة الزرق والخطوات الموزونة ويرى الموظفون العثمانيون ذو الأرضية الرسمية القاتمة ويرى فرسان الدروز ذو العجب المنطقون بالسلاح والراكبون عطاق الخيل التي تعلوها سروج جلدية قرمزية مزينة بقطع لامعة من الذهب والفضة وترى قطر الجمال يحرسها تجار آتون من كرمان والأنضول وشواطئ الفرات ويرى الأكراد والأعراب والآرمن والموارنة واليهود وروم الأرخبيل ويرى في هذه الأخلاط اختلاف في الألوان كالذي يرى في قوس قزح ويرى فيها ذو البياض الناصع وذو السواد الحالك وذو الألوان التي بين اللونين وقد خيل إلي حينما كنت جالسا على متكئن في احدى القهوات العربية بدمشق وكنت اتأمل اولئك الناس من خلال دخان نرجيلتي، اي من خلال هذا المنظار السحري الغريب ان قدرة ساحرة نقلتني من فوري ولساعة الى بيئة حاوية لامم اسيا في غابر الازمان اجل رأيت على ما يحتمل منظرا منوعا كذلك على الجسر الممتد من غلطة الى الضفة الاخرى من القرن الذهبي في الاستانة ولكن العنصر الأوروبي هو الغالب هنالك مقدارا فمقدارا ومن ثم أرى أن الشرق عاد لا يتجلى وحده في الأستان مع ما فيها من الأمثلة المتباينة لمختلف شعوب العالم ويستعذب علماء الآثار وهوات التحف ورجال الفن طول الإقامة بدمشق لما يجدون فيها من بقايا المباني ما يتطلب وصفه مجلدا ضخما وما يخشى أن يزول بعد زمن قليل لتداعيه يوما بعد يوم ويرى في كل خطوة من ضاحية الميدان الواقعة على مدخل طريق مكة أنقاض مساجد وعيون وأمنية أخرى ترجع إلى ما قبل مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة وتشتمل على ضروب من الزينة القديمة وفق تقاليد العرب ويشاهد في تلك الآثار أثر للفن الفارسي غير قليل ويمكن الباحث أن يلاحظ في دمشق وحدها قصورا على الطراز العربي القديم مشتملة على وسائل للراحة والرفاهية مع الذوق لا يرى مثلها في أرقى مساكن أوروبا ومن دواعي الأسف أن نرى سنة الكون تجري حكمها على هذه القصور فتزول وبما أنني سأتكلم في فصل آخر عن أحد هذه القصور فإنني أكتفي الآن بذكر الجامع الكبير الذي هو أقدم مباني دمشق بني الجامع الكبير الذي يرجع قسم منه على الأقل إلى ما بعد الهجرة بزمن قليل على أنقاض معبد وثني حوله النصارى إلى كنيسة ثم التهمته النيران في سنة 461 هجرية 1069 للميلاد فجدد بناؤه وهو دون ما كانت عليه حالته الأولى وأقل أهمية من مساجد القاهرة على الخصوص وأقيم جامع دمشق الكبير على هيئة المساجد الإسلامية الأولى وهو يتألف مثلها من ساحة كبيرة قائمة الزوايا ذات أروقة خصص بعضها للصلاة وأقيمت على أركانها مآذن وسنصف في الفصل الذي نتكلم فيه عن عرب مصر مساجد كثيرة من هذا الطراز وروى مؤرخو العرب أن الرخام النادر كان يستر أسفل جدران ذلك المسجد الجامع وأن الفسيفساء كانت تستر أعلاها كما تستر قبته وأن سقفه كان مصنوعا من الخشب المموه بالذهب وأن مصابيحه وعددها ستمائة كانت من الإبريز وأن محاربه كانت مرصعة بالحجارة الثمينة ولم يبق من تلك الزينة سوى الشيء القليل وتزين جدرانه الآن خطوط جميلة ويزين نوافذه زجاج ذو ألوان كثيرة ويشاهد في مواضع منه أثر للفسيفساء القديمة ويشتمل ذلك الجامع الكبير على مئذنتين مربعتي الشكل وعلى مئذنة ثالثة أنيقة مثمنة الشكل ذات أروقة منضضة ومنتهية بكرة وهلال ومئذنة العروس أقدم هذه المآذن الثلاث وترجع في قدمها إلى القرن الأول من الهجرة كما يعتقد ومئذنة عيسى وهي إحدى هذه المآذن مربعة الشكل وتقول القصة العربية إن عيسى سينزل على ذروتها يوم الحساب لريب ظهر مما تقدم أن العرب احترموا منذ دور الفتح الأول آثار الأمم التي ملكوها ولم يفكروا في غير الانتفاع بحضارتها وترقيتها وذلك خلافا لكثير من الأمم الفاتحة التي جاءت بعدهم وأن العرب الذين كانوا أميين في بدء الأمر لم يلبثوا أنفاق أساتذتهم وأنهم تعلموا بسرعة ما كانوا يجهلون من فنون الحرب واستعمال آلات الحصار الرومية فسبقوا أعداءهم في ذلك وأنهم بعد أن كانوا مبتدئين في العلوم والفنون ماثل الأمم الأخرى فيها بفضل ما أنشأوا من المدارس ثم تقدموها وأنهم بعد أن كانوا غير عالمين بفنون العمارة وبعد أن استخدموا مهندسين من الروم والفرس في تشييد مبانيهم استطاعوا بالتدريج أن يتخلصوا كل الخلاص من كل مؤثر أجنبي بما أحدث من التغيير والتبديل في فنون العمارة وفق ذوقهم الفني كما نرى ذلك عما قليل